م و س ل ع ه النابلسي ر ح م إنا للعلوم الاسلاميه من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك ص ر اسماء ط ا م ت ق ي و ي الله ا ل ح س ن ا م و س و ز ل ا ل س ك ي ن ة في ق ل و ب ا ل م م ؤ ن ي ن للعلوم ي د ا ا إيماناً و ل ه ج ن د ا ل س ا و و ا ا ت ل أ ر ض و ك ا ن ا ل ل ل ه ع ي م ا ح ك م ا ه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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم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 ف ش ن ك ف إ ن م ا ينكث ل ى ن ف س ه ومن أ ف ى ب شركه د ع ل ي ه الله ف س ي ؤ ت ي ه أ ر ر ع ظ ي م سيقول لك ا ل م خ ل ف و ن من ا ل ع ر ب ش غ ل ت ن ا أ م و ا ل وأهلنا ن ا فاستغفر لنا ي قل و و ن بألسنتهم ليس ما فمن ي ق ل و ب ه قل ف م يملك لكم من الله شيئا إ ن أ ر ا د بكم ضرا أ و أ ر ا د بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظ ل ن ت م ان لينقلب الرسول والمؤمنون بل ظلنتم لن ينقلب 「私の ل 前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名 ا ل 私の名前は私の名前は私の名前は私 للكافرين س ع ي ر ا و ل ل ه ملك ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض ي للعلوم ا ل ا س ل ب م ي ش ا ء وكان الله غفورا الله ر ح ي م ا س ي ق و ع ه النابلسي م إلى لتأفذوها ت ذرونا ن ع ر ي ي د د و ن أن ب للعلوم ك ا الله م قل لن ت ب ن ا ك ذ ق ا ل ا ل ل ا م ن ق ي ه ف س ي قل و و ن ب للمخلفين تحسدوننا ب كانوا لا يفطهون إلا يفطهون قليلا قل ل من الاعراب ستدعون إ ل ى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله أ ج ر ا حسنا وان تتوالوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أ ل ي م ا ليس على ا ل أ ع م ى ح ر ج و ل ا على ا ل أ ع ر ج ح ر ج و ل ا على المريض ح ر ج و م ن يطع الله ورسوله يدخله ج ن ا تجري م ن ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر ب م س ي و للعلوم ذ ب ا ب ا أ ل ي م ي